إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً تُرْوَى وَسَاءَ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وبنات لفضيله الدكتور so ولما <تصفيق> أيمانكم كتاب الله عليكم ومن لم يستطر من فانكحوهن كحُنَّ لبِإذن أهلهنَّ وآتُنَّ بالمعروف محصنات غير مسافحات أجوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخلاق فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا وَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا Uhm وسال الله من فضله ان الله كان بكل شيء كلرجعنا لما ليمم ما تنكل So نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضار. وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا فَإِنْ اهله وحكما من اهلها sai ki I love you ما الله وكان الله به عليم إن الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء Nisan ترى <تصفيق> إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع صغير مسمع ورا اسمعوا غيرا اسمعوا راعنا اليم باللسان تهم في الدين ולאنهم قالوا سمعنا واطعنا واسمعوا خيرا لهم وأقوم ولكن لعلهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا